111. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 112. ومن الأنعام حمولة وفرشا 113. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 114. إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج 122. ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين 123. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين 124. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين 125. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 126. ومن الإبل 113. ومن البقر اثنين 114. قل أذكرين حرم أم الأنثيين 115. أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين 116. أم كنتم شهداء إذ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 وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي غُفِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَانِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الله اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وهم بربهم يعدلون